111. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 112. لآكلون من شجر من زقون 113. فمالئون منها البطون 114. فشاربون عليه من الحميم 111. فتاربون شرب الهيم 112. هذا نزلهم يوم الدين 113. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون 115. أم نحن الخالقون نحن قد قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 116. أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون 117. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تبكرون قَوْلَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَسْكُهُونَ إِنَّا لَمُ 111. بل نحن محرومون 112. أفرأيتم الماء الذي تشربون 113. أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نساء جعلناه 112. أفرأيتم النار التي تورون 113. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكوين فَتَبَـرَّبْ بِتِـم رَبِّكَ الْعَظِيمِ تَرَاهُ كُتِمَ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ